إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَتِيْمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِئِينَ إِذْ قَالُوا لِيُوْسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناطحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأوين الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحصنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت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 وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من زبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من زبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا والصوّري لذبك إنك كنت من الخاطئين وقال نصوة في المدينة رأت العزيزة تراود فتاه عن نفسي قد شغفها حبا قد شغفها حبا إن لن راه في ظلام مبين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 قالت فذلكن الذي لمتن لي فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرت عنه كيدهن إنه والسميع العليم ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجن له حتى حين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 واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء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 وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فنبت في السجن بالضعسمين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يادسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات, وسبع سنبلات خضر وأخر يابثات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 قال ما خطبكن كن إذ رأيت يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راوته عن نفسه أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْخَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلُ فَصَلَّىٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قال لن أرسل له معكم حتى سئتون موثقا من الله لتأثنني به لتأثنني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 قَدَّمََنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَمَّ الله لَقَدْ آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْتَرِعُوا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إذْهَبُوا بِقَمِيصِهَا لَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ أَبِي يَأْتِبَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو هُمْ قَالَ أَبُو هُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتُ فَنِذُونَ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 قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا يا أبانا الصوفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف الصوفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 وَنَارُ الدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا أَتَى الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ